111. وقد له من الله يومئذ يصدعون 112. من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون 112. ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله إنه لا يحب الكافرين 113. ومن مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتجري الفلك بمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون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 الله الذي يرسل الرياح فتثير سحباً فيبثقه في السماء كيف يشاء فيبثقه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفن فترد ورق يخرج من خلاله فإذا صَوَّبَ بِهِم مَن يَشَاءُ مِن عِبَادِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ وَإِن كَانُوا مِنْ قَبْلِ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ مِنْ قَبْرِهِ لَمُبْرِئِيدٌ فانظر إلى 111. برحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير